ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يا قلب يا قلب اليك البصر خاسئا وهو حسيد ولقد زيننا السماء وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أعلموا تقو فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما القى فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن آتتم إلا في ضلال كبير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 فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورَ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَأَمَّنْ أَمِنَ تَمَّ فِي السَّمَاءِ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 إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جود لكم يصركم يصركم يا دون الرحمن إلى الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بلل جوف عتو ونفور، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبَّنَ عَلَى وَجِيهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟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 وإنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة في أتحجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَا